نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله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 الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه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 كبير فلعلك تارك بعض ما يحال اليك وطائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليك انز او جاء معهم ملك انما أنت نذير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 لائك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى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 اَخِرَتُهُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمَاءَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا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 هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسبيع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذي ألا تعبدوا إلا الله إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إِلَّا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إِلَّا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرا لكم علينا وما نوالكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عينه وأتاني رحمة من فعميت عليكم.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 هَلْ يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصَنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوهُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ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 قل نحمل فيها قل نحمل فِيهَا من كل زوجين ثدين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالوا كبو فيها بسم الله مجرىها ومساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 شغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي فقال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وَلَمَّا جاء أمرنا نجئنهود والذين آمنوا معه نجئنهود والذين آمنوا معه برحمت منا ونجئنهم من عذاب الغليظ وتلك عاد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 وإلى ثمود أخاه صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلى إِن يا ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كن تفينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أنعبد ما يعبد آباؤنا أتناهنا أنعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بدينة من ربي وأتاني منه رحمة فما ينصرني؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه برحمة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 سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرِقَا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلُو إلَيْهِنَّ كَرَهُمْ وَأَوْجَسَ إِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ وُطَّعَ وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْطُوبُ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 الَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمَشْرَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيمُ أَوْاهُمُ يا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إن إنه قد جاء أمر ربك انه قد جاء امر ربك وانهم اتي معذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سي ابيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءهم قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم هم أطهر لكم فاتقوا الله, فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 اسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبا ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليست الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عند ربك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 وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم وما أنا عليكم بحفيظ؟ قالوا يا شعيب أصلياتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوما نوح أن يصيبكم اصْحَابُ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شعيب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعفا ولولا رحمتك لرجناك وما أنت علينا بعزيز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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتِ الثَّمَمُ ولقد أرسلنا موزى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 ربك فعالا لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا غير مجد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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه غريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقوى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا النار وما لكم